عشرة استمع للحوار ثم قرأه واكتبه في دفترك في العشاء ماذا يوجد في العشاء يا أمي؟ لم أجهز بعد وماذا تريدين للعشاء يا ليلى أريد حساء العدس والأرز بالدجاج مع السلطه يا أمي إذن؟ يجب عليك شراء العدس من السوق. ليلى في السوق. اهلا وسهلا أي خدمة؟ أريد العدس من فضلك. كم كيلوغراما تريدين من العدس؟ أريد كيلوغراما من العدس من فضلك. بكم العدس؟ العدس بخمس ليرات تفضلي. شكرا.